قال الكافرون هذا شيء عجيب اذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجعوا بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج أفلم ينظروا فَوْقَهُمْ السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وَالْأَرْضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلا قومتا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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتيد سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائد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 بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوما نقول لجهنم إنما هل متركت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أبواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم